لا اله الا الله استعوا اقيموا صفوفكم معتدلوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 الضالين آمين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الله أكبر الله أكبر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 شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً إن الذين يبايعونك إن بايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كثف إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجرا عظيما الله أكبر الله